نما أنزل بعلم الله تعلم أنما أنزل بعلم الله وألا إله إلا الله فهل أنتم مسلمون؟ من 111. أريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبقسون 112. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون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 ربه من الأحزاب فنار موعده فلا تكفي مريت منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا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 هم <تصفيق> كافرون <تصفيق>